مهيرنا ب أ ن تحافظ على بنادقها في قطاع غ ز ة و أ ن تحافظ على اتجاهها ل إ ع ل ا ن ا ن ت ف ا ض ة في ا ل أ ر ض ا ل م ح ت ل ة تطيح بالاحتلال هؤلاء لا سطعون أن يقولوا إن لم يمتلكوا لميزان القوى يقول الشعب تقديرا صحيحا أنا بإمكان سطعون أن إن أن إذا نزل إلى نزل ا ل ش و ا ر ع ستكون الظروف م ه ي ا ة ا ل آ ن بسبب ما حدث من متغيرات في الوضع العربي لاستقبالها ودعمها بشكل دا قوي دا وأساسي وكان صهيوني مونير نتوقف أيضا أنه سيد سيد حال الضعف دعنا المداخلة الله الهدلق من الكويت ما في شديد يقدم مونير من من من هذه هل تتفق مع عبد مع انا ل العربي قدم على الأقل ل ر ب إيجابية بسقوط ي ع خطوات ا قدم أ ظ م ة ل س اختلف ب يبنى ق ة يمكن عليها فلسطينيا أن أنا أ تماما مع ا ل أ س ت ا ذ منير الذي يردد شعارات الخمسينيات من القرن الماضي الكيان الصهيوني والتحرير وغير ذلك الربيع العربي كل دولة انشغلت بأزهارها وورودها وتناست كل دولة أ ش ولسببين ا وأغصان جافة ك م ا ي م ى القضية الفلسطينية ل س و اثنين السبب ا ل أ و ل أ ن أ ص ح ا ب القضيه ة أ ن ف س م تخلوا عنها انظر ماذا يحدث بين فتح وحماس إ ن ه انشقاق وتشرذم فكيف نتوقع يجب التعايش السلمي مع د و ل ة إ س ر ا ئ ي ل ولا حل غير ذلك أ ب د ا ً أ م ا من يقول أ ن هناك ي ن صهيوني و سننتصر وسنحرر وسنعمل فهذا تكرار و تمويت للشعوب أ ب د و إ ب ر م خ د ر ة للشعوب و سمعناه منذ خمسين عاما و لم يحدث شيئا ل التي تدولها لم صالحة من الناحية العملية سيد مونير. أبد أريد أن أسأل سؤال طيب لكن لتعقيب لسيد <تصفيق> على ما ذكرته لا لا سأعود أرجو إليك أرجو أرجو عطلة ع تعد دعنا نسمع ر مونير أريد مونير ذكرته مرأوها ا كانت ما ت تحدث يتم خمسين سيد منذ سنة من أن أبد سأعود أو م ح لي ان اكمل هذه ا ل ن ق ط ة فقط أ ن ا أ ق و ل للدول التي تتزعم ما يسمى الصمود و ا ل م م ا ن ع ة ماذا قدمت للقضية الفلسطينية؟ أنا الله، للقضية أسأل حزب وجهه النظر اتضحت اذن الشعرات في منذ خمسين سنة لم تعد صالحه ة بالقضية الفلسطينية والدول وكانت التي تنادي تدعي ن أ ا تدافع عنها مثل ما يقول عبد الله لم تقدم شيئاً تقدم عبد مثل لم يقول